وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالككم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ أَرْאָئِكِ مُلْتَئِطِينَ وَإِذَا تَطَائِفَتْ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تَعْظُلُونَ عَنِ أَصْلِحَاتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَأْمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَنْ لَسْتَ تَرَوْا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 إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّاعَةُ قُل لاَ تُفَنِّرُوا اللهَ كَيَامًا وَقُدُورًا وَلاَ جُنُبًا بِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابتغاء لَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ وَمَا بَيْنَنَا النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا